بِرَسُولِهِ مُلِيَ أَخْذُوْهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدَحِظُوْهُ بِهِ الْحَقَّ ثَأَقَدْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَادٌ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ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 فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهموا عذاب الجحيمين ربنا وأدخلهم جنات عدن للتي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم الذين كثرون نادون لما قت الله أكبر مما قتكم أنفسكم أكبر مما قتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتسفرون. قالوا ربنا أمتنا سنتين وأحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العليم الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من يهيد فادعوا الله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 لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن سريع الحساب وأنذرهم يوم الآذفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأمام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 كيف كان عاقبة الذين كانوا من قذلهم كانوا هم أشد منهم قوتهم وأثرا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله مور ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنهم قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسُلْقَان مُبِينٍ إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحرون كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قال قتلو أبنائ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 وقال رجل مؤمن من آل فرعون يفتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وَإِنَّكَ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ وَإِنَّكَ صَادِقٌ يُصِبْكُمُ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ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 يوسف من قبل بالبينات فما زلتموا في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتموا لن يبعث الله من بعده رسولا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 من عمّل سئاً فلا يجذّى إلا مثلاً ومن عمّل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب.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 ونني إليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وانما ردنا الى الله واننا ردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار فستذكرون ما اقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوَقَاهُ اللَّهُ سَيَئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِأَلِفِ الرَّعْنَ سُوءُ الْعَذَابِ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 لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَهُمُ تَبَعًا إِنَّا كُنَّا لَهُمُ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّ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 فسك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلا قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ظلال إننا لنصر رسلا و الذين آمنوا في الحياة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 قليلا ما يتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يسعرون تكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم مداخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ونهار مبصرا. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.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 هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلطين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَن أَسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ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 كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ تُمْسَّ فِيهِ النَّارُ يُسْجَرُونَ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ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 ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفل فتحملون ويُريكم آياته فأي آيات الله تُنكرون؟